السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي الأحبة أينما كنتم وطيب الله أوقاتكم بالحب والعلم والسرور. يسرني أن ألتقي بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الافتائي جزء على جسور العلم والمعرفة. والفقه والإفتاء والسماحة لنعزز احترام التنوع الفقهي في ساحتنا الإسلامية وذلك عبر برنامجكم جسور هذا البرنامج بكم ولكم باتصالاتكم تدب الحركة فيه وبمتابعاتكم واقتراحاتكم ننهض فيه بإذن الله تبارك وتعالى أود إخوتي الأحبة أن أذكر بأننا نصل دائماً بتواصلكم معنا من خلال الهاتف على الرقم الذي يظهر على الشاشة ومن خلال الفكس على الرقم الذي يظهر على الشاشة ومن خلال البريد الإلكتروني على موقع القناة ومن خلال البريد المعتاد طوال الأسبوع نسعد. بتلقي استفساراتكم واسئلتكم ومقترحاتكم لموضوعات الحلقة لقضايا تمس الحاجة إليها تودون أن نتناولها لكل ذلك نرحب به بكل سرور بإذن الله تبارك وتعالى إخوتي الأحبة اليوم شاءت الأقدر أيضا أن لا ألتزم بما كنت أود به الالتزام في من أول الحلقة، وذلك لظرف طارئ. حملت إلينا الانباء اليوم في صبيحة هذا اليوم نبأ وفاة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي في مطار الملك خالد بعد أن صبته وعكة صحية في مطار الملك خالد في الرياض. وكان قد حضر بالأمس الحفل الكبير الذي اقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود لتوزيع جوائز جائزة الملك فيصل العالمية وهكذا شاءت الأقدار وتذكرنا الأقدار وهي تنطق بفعلها أنه ومن أصدق من الله قيل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نقدم عزاءنا للأمة العربية والإسلامية في وفاة شيخ الأزهر ونقدم عزاءنا للأزهر الشريف لعلمائه وطلابه وأساتذته ونقدم أيضا عزاءنا لأستاذ الفقيد ضيفنا في الاستوديو الذي سيصحبنا طوال هذه الحلقة هو الأستاذ الشيخ يحيى محمد أبو بكر الملة أستاذ الفقه في مدرسة الشيخ أبو بكر الملة في الأحسى في المملكة العربية السعودية باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ يحيى حفظه الله بارك فيه جزاك الله خير مرحبا بكم مبارك الله خير موت العلماء لا شك أنه ثلمة وموت العلماء دائما يذكرنا بمسؤوليتنا نحو علوم الشريعة الصحيحة النقية الشيخ يحيى ماذا نقول عندما نفقد العلماء لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين نشارككم أيضا العزاء كما نشارك المسلمين في كل مكان ونسأل الله عز وجل أن يتغمد أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وأن يخلف على الأمة الإسلامية بعلماء بعلماء عاملين يرفعوا راية هذا الدين وينصروه في كل مكان لا شك أن موت العلماء كما ذكرت ثلما لأنهم حماة هذا الدين وأنصاره وإذا ذهب العلماء ذهب معه الدين ولكن لا زالت الأمة ولله الحمد بخير والحمد لله على كل حال وليس للمسلم أن يقول عندما يصاب بمثل, هذا بمثل هذه المصائب إلا أن يسترجع ويقول إن لله وإنا إليه راجعون نعم هذا يذكرنا بمسؤوليتنا نحن في أن نهيئ الأجيال المتميزة الواعية الكفؤة لتقوم خلف هؤلاء العلماء بحمل رسالة الإسلام وأنت رجل تربوي وعالم فقيه وفي معاهد الشريعة ربيته ونشأت وتعلم وتربي أكبر. ماذا تقول في هذه المناسبة عندنا المتعلومة نجدها فرصة أن نتكلم مع جماهيلنا الأحبة لنتذكر جميعا يعني ضرورة أن نختار الأكفاء لهذا العلم لا شك أن العلماء ورثة الأنبياء فإذا كان العالم من وراث الأنبياء فيجب على الشباب أن ينهجوا هذا النهج وأن يحرصوا كل الحرص أن يسلكوا مسلك أهل الصلاح وأن يسلكوا مسلك العلماء العاملين حيث وصفهم الله عز وجل بقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أهل الخشية فالنصيح للشباب ولمن يشتغل بعلم الشريعة أن يسير على نهج من سبقه من أهل العلم والفضل من أئمة الدين وحمات الشريعة، كما كان على هذا المنوال، وسار عليه علماؤنا وشيوخنا رحمهم الله عز وجل، فمهمة الشباب الخاصة أهل التخصص في علم الشريعة والمشتغلين بالعلوم الإسلامية أن يفرغوا أنفسهم حتى يكون أن يفرغوا أنفسهم للعلم والاشتغال به. والإخلاص له حتى يكون هداة مهتدين عزائي فاصل وبعده نواصل السلام عليكم حياكم الله عزائي المشاهدين نبدأ بإذن الله تباركه تعالى عزائي المشاهدين سنخصص جزءا من حلقاتي من الحلقات الأولى من برنامج جسور للتعرف على المذاهب الفقهية الأربعة في جزء كما قلت من كل حلقة لقد سجل التاريخ في صفحاته أن الإمام أبا حنيفة كان يعرض كل قضية فقهية فيها نظر على طلابه الأكفاء في مؤسسته الفقهية الشورية التي كانت تضم أربعين فقيها من المعتبرين في الفقه واللغه والحديث وعلوم القران وبعد النقاش العلمي اذا انتهوا لرأي واحد كتب ذلك الراي ودون وان بقي الخلاف بين الامام وبين اصحابه دون الراي مع الخلاف منهج فقهي متميز من امام نابغ مجتهد نتعلم منه الكثير والكثير عنوان حلقتنا اليوم مذهب أبي حنيفة بين النص والرأي أجدد أننا سنستقبل أسئلتكم في هذا البرنامج بعد, بعد الفاصل الثاني بإذن الله تبارك وتعالى من خلال الهاتف على الرقم الذي يظهر على الشاشة ومن خلال الفكس ومن خلال البريد الإلكتروني ومن خلال البريد المعتاد أجدد الترحيب بضيف حلقتنا الأستاذ الأستاذ الفقه الشيخ يحيى محمد أبو بكر ألمولا أستاذ الفقه في مدست الشيخ أبو بكر ألمولا في الأحسى وقبل أن أبدأ حواري معه طرحنا سؤال شاء عندنا طلاب العلم الشرعي أن الإمام أبي حنيفة يمثل مدرسة الرأي نزلنا لأماكن العامة وسألنا الناس ماذا تعرفون عن مدرسة الرأي؟ اسمع بماذا أجاب البعض. وكل اتفاقهم هذه عينة تؤكد أننا بحاجة أن نتعرف على علمائنا وفقائنا أكثر وأكثر. أليس كذلك؟ فنأتي للشيخ حيا. حياك الله شيخ حيا، واهمنا ومرحمن بك. بداية نود بإيجاز لمحه بسيطة عن مولد الإمام بحنيفة ونشأته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا الإمام الأعظم هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة وقيل قبل ذلك لكن أكثر ما عليه أهل التاريخ أنه سنة ثمانين وتوفي سنة مائة وخمسين للهجرة أبو حنيفة كان والده من أهل التجارة فيما يظهر والله أعلم فنشأ في بدايته مشتغلا بالتجارة حتى لقيه الإمام الشعبي ذات يوم، فقال له إلى أين؟ أو إلى من تختلف؟ قال شعبي من التابعين. نعم من التابعين، وهو من شيوخه. نعم. قال إلى السوق أو إلى الدكان. قال لا لا عن السوق أو الدكان. إلى من تختلف من العلماء؟ فقال لا أختلف. تختلف عن تتردد تتردد <تصفيق> قال كان هذا في بداية سنه طبعا فق فتوسم فيه الفتن والذكاء فنصحه الإمام الشعبي أن يتوجه إلى أهل العلم والعلماء لينهل من علومهم وكانت نصيحة الإمام الشعبي رحمه الله ورضي عنه مؤثرة في الإمام أبي حنيفة. فانتقل بعد ذلك وتوجه لطلب العلم وترك التجارة نعم. لا يخفى أن كما يقال أن الكوفة كانت معدن العلم والعلماء من يوم أن جاءها سيدنا عبد الله بن مسعود نعم من يوم أن جاءها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله, الله تعالى عنه فلما أرسل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود إلى الكوفة وعمار بن ياسر أرسل عمار بن ياسر أميرا على الكوفة ومعه عبد الله بن مسعود زيرا ومعلما فقال لأهل الكوفة موجها خطابه إليهم إني أرسلت إليكم عمار بن ياسر يا عمر ياسر بن الخطاب رضي الله, رضي الله تعالى مني. عن ارسل خطابا موجها الى اهل الكوفه يقول فيه. يقول فيه اني ارسلت اليكم عمار بن ياسر اميرا وعبد الله بن مسعود وزيرا ومعلما وانهما من النجباء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل بدر وقد اثرتكم وقد جعلت عبد الله بن مسعود واليا على بيت مالكم وقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي الله أكبر فما أن وضع عبد الله بن مسعود رحالة, رحاله في الكوفة حتى اشتغل بالتعليم وتوجه إليه طلاب العلم من التابعين وكان منهم علقمة, علقمه النخعي وهو ذلك التابعي الذي تلقى عن عبد الله بن مسعود ولزمه حتى ارتحل من الكوفة ورجع إلى الحجاز علقمه هذا يقول عبد الله بن مسعود عنه ما قرأت شيئا ولا علمته إلا وعلقمة يقرأه ويعلمه يعني أخذ علم عبد الله, أخذ علم عبد الله بن مساء من أبرز طلابه النجبى من أبرز طلابه النجبى كما أن علقمة أخذ عن غيره أخذ عن عمر بن الخطاب وعن عثمان وعن علي رضي الله تعالى عنهم جمع الكثير مجمعين. من علوم الصحابة نعم, نعم. عبد الله بن معود وعلقمة بعد ان كان كان علقمه يفتي مع وجود جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وتتلمذ على علقمه كم من الطلاب والتلامين وكان من اميزهم ومن النابغين منهم لسان أهل الكوفه إبراهيم النخعي وإبراهيم النخاعي أيضا ممن لازم على القمة حتى أخذ عم. عنه علمه كما أنه أخذ عن غيره كما هو سيرة السلف في تلقي العلوم فهم لا يكتفون بملازمة عالم بل لا بد أن عمن يصل يعرفوه أنه من, من أهل العلم نعم. إبراهيم النخعي كان له أيضا تلميذ. تلاميذ ومن أميزهم مفتي الكوفة حماد بن أبي سليمان كما قلنا الكوفة كانت مركزا للعلم والعلماء خاصة وبعد من تلاميذ الصحابة وأبنائهم لأن الصحابة بعد ما أذن لهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بالانتشار والخروج إلى إلى ال إلى الأمصار خرج كثير منهم إلى العراق. تمام. وأيضا الكوفة أصبحت بعد ذلك مقرا لخلافة سيدنا علي. مما زادها مكانة وعلمة. الرابط مع أبي حنيفة نحن نقدم هذا لنصل إلى نقطة. حماد بن أبي سليمان. نعم. هو شيخ الشيخ الذي تلم. ما عليه أبو حنيفة جميل. وتخرج عليه. به يقول أبو حنيفة إذا يعني تريد أن تقول أبو ح... أبو حنيفة حماد تلمي... حمد وحماد تلميذ إبراهيم, إبراهيم وإبراهيم تلميذ, تلميذ علقمة وعلقمة, وعلقمة تلميذ, تلميذ عبد الله مسعود والأصحاب الذين سكنوا الكوفة جميل نعم يقول أبو حنيفة لما سئل من أين لك هذا العلم قال كنت في مع الدين العلم والعلماء بيأ خصبا بالعلماء، نعم. نعم. وجالست أهله، نعم. ف... ف... ولزمت فقيها من فوق يقال له حماد ابن أبي سليمان، فانتفعت به. نعم. هذه ولذلك هم يقولون في تعريف مذهب الشيء يقولون الفقه زرع ابن مسعود الفقه في الكوفة، إيه نعم زرع ابن مسعود الف... زرعه ابن مسعود. نعم. وسقاه على القمة نعم وحصده إبراهيم نعم وطحنه حماد تشويه نعم, نعم. وعجنه نعم أبو حنيفة. أبو حنيفة أبو حنيفة وحصده محمد بن الحسن والناس يأكلون من خبزه وخبزه محمد بن الحسن خبزه محمد بن الحسن نعم فالناس يأكلون من خبز. هذا الفقه في مذهب أبي حنيفة فقه ممتد من مدرسة النبوة نعم. من سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روحا ومنهجا هذا هو الثابت من قوله نعم. رضي الله عنه لما سئل أبو حنيفة سأله ابو جعفر المنصور من اين لك هذا العلم الخليفه العباسي الخليفة العباسي من أين لك هذا العلم قال عن اصحاب عمر عن عمر وعن اصحاب عثمان عن عثمان وعن اصحاب علي عن علي وعن اصحاب عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود عن أصحابي عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس ولذا فقال له المنصور لقد استوثقت لنفسك فعلمه مأخوذ من مشكات النهوة بلا نعم. شك نعم. وتلقى أيضا عن عطاء بن أبي رباح وتلقى عن نافع مولى بن عمر أيوه. هذا شيوخه, شيوخه كثر نعم. نعم. الشيخ الأبرز الذي تخرج به هو وحمد بن ولكن سؤال. هناك شيوخ حرين. كثر من أهل الكوفة نعم. ومن غيرهم قبلها نسأل سؤال قبل الشيوخ هل التقى أحد من الصحابة وثبت أنه لقي انس بن مالك نعم. وبعضهم يقول يذكر كثير من علماء الحنفية أنه لقي سبع من الصحابة نعم. وروا عنهم نعم. كان صغيرا صغير والبعض يقول لم تحصل. هو لا خلاف أنه روا عن أنس أنه لقي أنس. لقي أنس هذا لا خلاف فيه نعم. والخلاف في غيره من الصحابة إذن مدرسة أبي حنيفة هي مدرسة هي منهل من مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي أرسى يعني معالمها في الكوفة عندما أوفته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب موضوعا نحتاج أن نستكمله ولكن فاصل وبعده نواصل السلام عليكم حياكم الله عزيزي المشاهدين وأجدد التأكيد على أننا نستقبل اتصالاتكم من خلال الرقم الذي يظهر على الشاشة للهاتف وأما رسائلكم من خلال الفكس، فايضا ستجدون رقم الفكس على الشاشة ونسعد بتواصلكم معنا في هذا البرنامج الآن انضم إلينا في الويندو أستاذنا الأستاذ الدكتور احمد الحجي الكردي الخبير في الموسوعة الفقهية وعضو هيئة الفتوى في دولة الكويت وأستاذ الفقه والشريعة في كلية الشريعة بجامعة المشق باسمكم أرحب أستاذنا الدكتور احمد حياكم الله أستاذنا الله يحفظكم الله سيدي سيدي نحن عنوان حلقتنا اليوم الإمام أبي حنيفة بين النص والرأي دفعنا إلى هذا ما روي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال لا يستقيم رأي بلا رواية ولا رواية بلا رأي لماذا أطلق على إمام بحنيفة أنه من أصحاب مدرسة الرأي وهل هذا يتعارض أو هل هذا يؤدي إلى مفهوم أن استخدامه للرأي كان بعيدا عن السنه والأصلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبو حنيفة لقب في عصره بالإمام الأعظم من قبل أقرانه والعلماء الذين كانوا في عصره ومن تبعهم من العلماء أيضا وهذه العظمة التي لقب بها كان لها أسباب متعدده. منها أنه أكبر الأئمة الأربعة أئمة أهل السنة والجماعة من حيث السن وأقربهم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ولد في عام ثمانين للهجرة في ولايه عبد الملك بن مروان نعم هذا في أصح الروايات نعم وقيل رويا وقيل ولد في عام واحد وستين ولكنه ضعيف وتوفي في عام مئة وخمسين في عهد المنصور الخليفة العباسي المعروف نعم عاش سبعين سنة نشر فيها علما غزيراً في حياته بين عدد كبير من شباب المسلمين وكهولهم وانتشر علمه بعد ذلك في أفاق الأرض نعم حتى أصبح سمحت لي سمحت لي. الأرض نعم. نعم. إذا سمحت نعم. لي الله يكرمك إنه مولانا حجز مدرسة صناعية مؤقت فنريد الله ان نعيد إلى قضية مدرسة الرأي لماذا أطلق عليه نعم. أنه رائد مدرسة نعم. الرأي وهل لها مفهوم مخالف بأنها بعيدة عن السنة أو بعيدة عن الكتاب والسنة ؟ ظهر في عهده مدرستان، نعم. مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، نعم. وكان أبو حنيفة رحمه الله إمام مدرسة الرأي نعم أطلقوا عليه هذا اللقب بعضهم تكريما له وبعضهم تعريضا به ورحمه الله رد على من عرضوا به فقال تعيبون علي أن أكون ذا رأي ألا يعني ذلك أن غيري لا رأي له نعم كلمة أصحاب الرأي لا يعني أنه يبني الأحكام الشرعية على مطلق الرأي نعم. وإنما يعني أنه يبذل الجهد كاملا في فهم نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة ويمخر أبعادها نعم. ويصل بذكائه الذي فطره الله تعالى عليه وتقواه التي تحل بها فيصل إلى معان صعب على كثير غيره ممن لم يصل إلى مرتبته في العلم والذكاء والمعرفة فيظنون أنه خرج عن معنى الحديث أو خرج عن معنى الآية الكريمة أما الذين أطلقوا عليه هذا الإسبة مدحا وتكريما فإنما قصدوا أنه فاق غيره في حسن فهم نصوص القرآن نعم. وفي حسن فهم نصوص السنه وهذا هو الذي عليه عامه المسلمين وهذا يفسر نعم, هذا قوله, نعم. هذا قوله نعم هذا يفسر قوله لا روايه بلا راي يعني لا بد الرأي ان نعم. ياخذ ابعاد النص التي ثبتت نعم الروايه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث الشريفه والقرآن الذي انزل عليه وابلغه للامه هذه ألفاظ يجب على العلماء أن ينخروا بابها ويصلوا إلى أبعادها وأسرار معانيها ولا يخفوا عند ظاهرها صحيح انتقل إذا سمحت ومن لي وبكثرة فهمه نعم وعمقه نعم, نعم, نعم إذا سمحت لي أتوجه في السؤال الآن إلى ضيفنا في الاستوديو أيضا الشيخ يحيا لأسأله هل أمام حنيفه كان قليلا الرواية للسنة لا بالعكس هو يقول عن يقول أننا أنه لديه من أحاديث السنة صناديق، لا. ولم يخرج منها إلا اليسير الذي ينتفع به، لا. وذكر أيضا أنه انتخب الآثار التي اختارها من أربعين ألف حديثة، لا. الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة ويقول الحسن بن زياد في وصف كان, كان أبو حنيفة no. كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث نعم no. يروي آه ألفان عن, عن شيخه حمد وألفان عن غيره من المشيخة من شيوخ من الرواية نعم no. فهو لم يكن كما يقال أنه قليل البضاعة بل كان كثير البضاعة نعم no. في الحديث في الحديث نعم no. لكن لم يكن يسير على طريقة أهل الأثر من حيث الإبلاغ الرواية بالأداء بفي الأداء لأنه كان يرى أن الأداء يشترط أن يكون يشترط في حامل الرواية أن يكون حافظا لها من وقت السماء إلى وقت الأذاء هذا جانب ذكره لا. بعضهم لا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه اشتغل بدراسة هذه النصوص وهذه الأحاديث وهذه لا. الآثار لا. جمع بين الروايات وفهمها وربط بين النصوص بين مطلقها ومقيدها بين عامها وخاصها no. هذا الاشتغال شغله عن التحديث وتبليغ الرواية كما هو المعروف عن no. بعضهم نعم no. أستاذنا الدكتور أحمد يعني هل نستطيع أن نقول أن الإمام أبا حنيفة ابتكر منهجا غير مسبوق أم اتبع منهجا مسبوقا أبدأ. أم تمم أم تمم منهجه منهج, منهج, منهج كثيرا من الصحابة no. لضوان الله عليه نعم no. وهو المنهج النبوي نعم. والآن أمرنا في كثير من آيات الكريمة بمزيد التفكر ومزيد التعقل ومزيد التبين لكل ما يعرض علينا من نصوص وأقوال الآخرين دون الوقوف عند ظاهرها فمنهجه منهج إسلامي أصيل ليس منهجا مبتدعا ولكنهم مذهب الأكابر من مذهب العلماء الأجلة نعم. مذهب كبار العقلاء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وكيف يكون قليل الرواية وله ستة عشر مسددا مطبوعة وموجودة في كل مكتبات المسلمين نعم. ولكن تسميته بإمام أهل الرأي لكثرة ما بذل جهده في فهم الأحاديث نعم. فغطى فهمه للأحاديث على حفظه للأحاديث فهو حافظ متقن وهو أيضا فاهم متقن ولغلبة فهمه تميز عن كثيرا غيره فأسجأ إليه نعم. أنه إمام أهل الرأي لذلك مثلا نعم. أخذوه بالاستحسان نعم. الاستحسان تقريبا أول من قال به أبو حنيفة نعم. ففهم بعض الناس أن الاستحسان اعتماد على, على ما يتشاهه الانسان فروي عن بعض الائمه قوله من استحسن فقد شر مع ان الاستحسان عند الحنفيه ليس تركا للنص نا. واخذا بالقو... بالراي نا. او بالامر الشهواني نا. او الهوائي نا. وانما هو خروج نا. عن ظاهر النص الى امور هي في عمق النص هي في أصل النص للمتأ... ومذلك الاستحسان إما أن يكون دليله القرآن نعم. أو دليله السنة أو دليله القيادة الأدق أو دليله بصفحة عامة جميل. كبيرة ضرورية جميل استاذ الدكتور أحمد معي الآن اتصال هاتفي من الأخ نعم. أبو عبد الله يريد أن يسأل أخ أبو عبد الله نعم. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله و... وعليكم السلام وحياك الله أخي الكريم تفضل الله سيكم نوجه السؤال للضيف ما هو دور علماء الأحساء في نشر مذهب الإمام أبو حنيفة وما هي أشهر مؤلفاتهم والسؤال الثاني نريد تعريف بإجاز عن مدرسة الشيخ أبي بكر لها الضيف السؤال الثاني وأجل ليس هذه الحلقة وقتها لكن السؤال أول الشيخ يحيوه بإجاز الله يحفظك الله يزيك شكرا دور علماء الأحساء في نشر المذهب الحنفي طبعا المذهب الحنفي هذه الحقيقة ليس للنشر ولا لل دو... المذهب نعم. الحنفي انتشر في أسقاع الدنيا نعم. وليس في الأحساء وكان وكانت الأحساء من بين تلك البلاد الإسلامية التي تميزت بوصول مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة من أوائل آ... في في أول من أو... في أوائل الدولة. العباسيه الباسي. عندما لا. تولى الإمام ابو يوسف القضاء وارسل القضاء, القضاء و... فوصل فل... المذهب الحنفي إلى تلك البلاد كما وصل إلى غيرها واستمر عطاء لا. علماء الحنفية هناك غيرهم من علماء الشافعية والمالكيه وغيرهم من علماء المسلمين في لا. تلك البلاد لا. ينشرون العلم ويستمرون في عطائهم وأدائهم لا. فاستمر العطاء نعم. إلى وقتنا الحاضر نسأل الله عز وجل أن يستمر أيضا نعم أستاذنا الدكتور أحمد هل, هل يعني ولاية أبي يوسف القضاء وقيام الدولة العباسية باعتماد المذهب الحنفي في القضاء والدولة العثمانية باعتماده في القضاء هل أثر الفقه الحنفي وجعله مميزا لا شك في ذلك نعم, نعم. تميز الفقه الحنفي بالانتشار الواسع في أرجاء الكرة الأرضية وأقول لك أكثر مسلمي الأرض الآن يتمذهبون بالمذهب الحنفي نعم وله أسباب كثيرة نعم أولا سعة صدر الإمام أبي حنيفة نعم وكسرة طلابه حتى عدوا بالآلاف نعم وكان يتصدى للتدريس في كل يوم في مساجد الكوفة مرات ومرات ساعات وساعات على خلاف كثير من أئمة الفقه الذين كانوا يقلون الاتصال بطلاب العلم نعم. هذا عدد طلابه الكثر نعم. الذين انتشروا في الافاق نشروا علمه أدل... أدل الانتشار زاد الانتشار في ذلك إلى انتشار بحنيفة انتشارا واسعا في الافاق لأن الطلاب بالآلاف وهم نعم. من سكان المواطن المختلفة نعم. في أرض الله نعم. زاد اسمح. في ذلك ابو يوسف نعم. تولى القضاء وكان يعين قضاة الدولة الإسلامية في كل مناطقها من طلابه لأنه يعرفهم ويثق بهم أكثر من غيرهم. اسمح لي دكتورنا. اسمح لي دكتورنا مع اتصال هاتف. اسمحنا دكتورنا مع اتصال هاتف فينا وتجيبون عليه مع الأخ عادل من نعم. السعودية. ألو. السلام عليكم ورحمة لا. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم. حياكم الله. تفضل. بعد ذي بدأ أشكركم على هذا البرنامج الماتع النافع الرائع. وفي الحقيقة يعني جدنا جميعا مشاركة فضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن أبي بكر الملا فقيه الأحناف في الأحساء وفي الحقيقة جهود الشيخ مشكوره مباركة في نشر الفقه الحنفي المؤصل بالكتاب والسنة وبتحقيق المؤلفات الماتية لأجداد علماء. أش... كله أخي هل, عندك سؤال؟, هل طبعًا عندك سؤال نعم عندي في الحقيقة مداخلة في قضية فقه ورأي الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم بإيجاز أرجوك لقد شهد له الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فقال أن الناس عيال م... على أبي حنيفة في الفقه نعم وأقال الإمام الذهبي الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا نعم. أمر لا شك فيه أشك نعم. وليس ليس يصح في شيء إذا احتاج النهر إلى دليل شكراً, شكرا شكرا شكرا خالد شكرا أخي الكريم شكرا عود إلى أستاذنا الدكتور أحمد الكردي هل بيئة بغداد و عن بيئة الحجاز وقربه من فارس ومستجدات الحياة فيها المحصورة دفعت أبي حنيفة لاستخدام القياس بشكل واسع لقلة النصوص وكثرة المسائل كثرة طلاب أبي حنيفة. نعم. وكسرت تشعب الفرق المذهبية والفكرية في العراق تشعبا كبيرا وسع دائرة فروع المذهب الحنفي حتى استطيع نقول فروع المذهب الحنفي نعم. التي صدرت عن أبي حنيفة وكبار طلابه من حيث العدد تساوي الفروع التي صدرت عن الأئمة الآخرين جميعا وزياده. والسبب سببها كسرة طلابه وكسرة المسائل التي عرضت عليه الاستجداد أن الكوفة مركز نعم فيها نعم. كثير من الفرق وكثير من الاراء المتعدده مما جعل الامام ابو حنيفه يبذل جهدا كبيرا في تصدير وتاسيس وتفريع الفقه الإسلامي على مسائل كانت موجوده ومسائل يحتمل أن توجد في مستقبل الأيام نعم. حتى سمي المذهب الفقهي مذهب الأرأيتيين لأن الإمام رحمه الله إذا لم يعرض عليه أمر معين كان يفترض أن الأمر الفلاني إذا وجد ارايتم لو وجد كذا ماذا نقول ما أرأيتم إذا وجد كذا ماذا نقول نعم. أي نعم وهذا أغنى الفقه كثيرا وأغنى العصر الحاضر. لأن كثير من الافتراضات التي لم تكن موجودة في السابق وجدت اليوم، فاستفدنا من هذه الحلول في حل المشكلة. كان الإمام أبي حنيفة بافتراضه رضي الله عنه لمسائل لم تقع يستبق الأزمان في كثير من الأحيان، وعندما يستبق التصور كان يستبق في إصدار الأحكام لها، وتلقت الأمة بعد ذلك نفعا طويلا مباركا. وكان ما عرض عليه مسألة إلا أجاب عنها. ثم قال أرأيتم لو كان في بسألتكم كذا، نعم. ويجيب، أرأيتم نعم. لو كان في بسألتكم الأمر الآخر فيجيب، ربما المستفتي لا يحتاج لهذا هذا، ولكن الطلاب الذين يستمعون كانوا يستفيدون من ذلك فائدة كبرى جزاك الله خير الأستاذ الدكتور أحمد ونتقل للأستاذ يحيى الشيخ يحيى يقولون إن أبا حنيفة بعض أهل الأصول يقدم أصولا عامة على خبر الأحد على حديث الأحد، هل هذا صحيح؟ وماذا يعني الإمام أبو حنيفة لما سئل عن أصوله أو مرجعه قال اخذ بكتاب الله اولا فإن لم أجد فبسنة رسول الله وفإن لم أجد فبأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن اتفقوا وإن اختلفوا اختاروا ما أراه فإن عاد الأمر إلى إبراهيم يعني النخعي وابن سيرين التابعين, التابعين والحسن وسعيد المسيب وعدد رجالا نعم فلي أن أجتهد كما اجتهدوا نعم فهو حدد المعين الذي يغترف منه الكتاب مرتبة, مرتبة, مرتبة نعم الكتاب نعم ثم السنة نعم ثم فتاوى الصحابة نعم ثم بعد ذلك يجتهد نعم فالكتاب لا يستغني عن السنة لأنه المبين له نعم ولكن إذا ورد النص واضحا جليا في الكتاب ودلالته قطعية فلا شك أنه يعمل به وإن ورد في السنة ما يعارضه نعم فإن أمكن الجمع بحيث يعمل بالكتاب في حالة معينة ويعمل بالسنة في حالة أخرى كما في قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من فقال بفرضية القراءة قراءة القرآن وبعد ذلك حدث الخلاف ما هي القراءة؟ كان كان ثم نعم. بعد ذلك الفاتحة لما ولد لا صلاة لمن لم يقرأ نعم. الفاتحة نعم. فجعلها واجبة لأنها نعم. لأنه إذا قلنا أن القراءة ركن والفا والفاتحة واجب نعم. يكون قد نعم. عمل بالنصين معه أتيت بمثال والآن نتلقى هذا الاتصال من الأخ أبو أحمد من سوريا ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله, الله تفضل أبو أحمد حتى لا نطيل فضل. حقيقة مثل هذه اللقاءات مسرع للفهم نعم. والفقه ولكن حتى تتم فضل. فضل. كنا نتمنى أن يكون فيها رأيان نعم. إنما الساحة تتسع ونحن سنتناول المذاهب الأربعة في الحلقات تباعا لا لا أنا ما أردت أن أقول بالرأي الرابع أو الثاني نعم. أنا أريد أن أقول حقيقة أن أبا حنيفة أحد المؤمنين رضي الله عنه وتولى برحمته ولكن العدل أن نأتي بأقوال من قبل وأقوال من خالق نحن نجد علماءنا أشكرك على اتصالك نحن نجد علماءنا نقدرهم نقدم صفحاتهم المضيئة نجيب على تساؤلات وشكوك عند البعض ونعود إلى أستاذنا الدكتور أحمد الكردي يعني إذا كان الفقه الافتراضي من مزايا المذهب الحنفي في الوقت الذي رأى البعض أن الفقه الافتراضي كان عبئا على المدارس الفقهيه كيف نجيب؟ قبل ذلك أنت أشرت إلى موضوع مهم قبل فضل. قليل. تفضل. هل يقدم أبو حنيفة الحديث على القياس؟ نعم. أم يقدم القياس على الحديث؟ نعم. عامة الفقهاء يقدمون الحديث الشريف الصحيح. على القياس نعم. ابو حنيفه مع مجموع الامه والائمه على تقديم الحديث الشريف نعم. الصحيح نعم. على القياس نعم. ولكن بعض الاحاديث رواها فقهاء نعم. وبعض الاحاديث رواها صحابه او تابعون من نعم. غير الفقهاء صحيح. واجمعت الامه على جواز رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، نعم، فإذا كان راوي الحديث الصحيح فقيها، فالحديث مقدم على القياس قطعا، نعم وإذا لم يكن؟ أما إذا كان، آه إذا كان الحديث من روايه غير الفقهاء، نعم، والرواية بالمعنى جائزة، نعم، ألا يشك في أن الراوي فهم فهمنا غير صحيح؟ إذا أب إذا إذا الإمام أبو حنيفة كان يتشدد يعني... كان يتشدد في قبول الرواية؟ ما على استاذ نعم. الدكتور القياس؟ أقبل مني عذراً. تفضل. لفظة صغيرة. تفضل. لحظة صغيرة القياس يعني القواعد العامة في الشريعة. نعم. فأبو حنيفة عندما يكون راوي الحديث غير فقيه يقدم القواعد العامة على هذه الرواية. الاحتمال نعم. أشكرك سيدي. وأتمنى ان شاء الله. كنا الراوي قد أخطأ. نعم. أشكرك وأتمنى إن شاء الله أن نلقاك في حلقة قادمة ومرة تكون معنا في الاستوديو في المرات القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، استاذي، لأن الوقت قد انتهى. وبارك الله فيك ونفعنا بعلمك وعلم علماء. شكرا شكرا الشيخ حيا إذن هكذا يعني نواصل إن شاء الله بعد الفاصل أعزائي المشاهدين تابعونا نستقبل استفساراتكم أسئلتكم بعد الفاصل. فإلى هذا الفاصل حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا ومرحما بكم لازم نقول نستقبل اتصالاتكم على رقم الهاتف الذي يظهر على الشاشة ورسائلكم من خلال الفاكس على الرقم الذي يظهر على الشاشة وكذلك من خلال البريد الإكتروني والبريد المعتاد أعود لضيفنا الشيخ يحيى في الاستوديو. أستاذ الشيخ يحيى من المدهش مش من المدهش من الطبيعي أن نذكر أن إمام أبا حنيفة جاء خلفه في مدرسته الحنفية قافلة من المحدثين الكبار هل أن نستعرض بعض أسمائهم؟ من أصحابه أو؟ لا, لا في مدرسته في مدرسته الحنفي في مدرسته كثر كثر منهم الإمام العيني هذا من ال المتأخر الإمام الحني والامام القاري والزيلعي لعي و... وأيضاً الإمام الطحاوي وهو من المتقدمين، فال يعني الأئمة من أتباع الإمام أبي حنيف، الذين الحشتو الكمال بن الهمام الهما فهؤلاء يعد في مذهب أبي حنيف من المحققين، فال لا زال بل مما يميز الفقه الحنفي أن جل كتبه يعني كتب الفقه الحنفي جل الكتب لا يغتخل خاصة الكتب الكبيرة لا تخلو مسألة من دليل من, من, من الدلة من الكتاب والسنة, والسنة, والسنة, والسنة, والسنة, والسنة, والسنة ومناقشة نبدأ الآن الله يحفظك بتلقي اتصال معانا الأخت خولة من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أختي لو سمحت أنا عندي مداخلة بخصوص مدرسة الإيمان أبو حنيفة النعمان. صدق. وهي بإذن أن الإمام أبو حنيفة النعمان علم ودرس فلاميزه على مبدأ الحرية. نعم. حرية الرأي. نعم. وهذا ما شعرت فيه أوروبا في في هذا العصر وفي العصور التنويرية ببدعوة المناذرين. العصور التنويرية لعصور التنويرية الأوروبية. إيه نعم. العصور التنويرية. وأنا نحب الأولين بالislam. إيه نعم. فالعصور التنويرية الأوروبية شعرت أوروبا بأهمية حرية الرأي ونادى به ذلك فلاسفة أوروبا العظام وهذا يدل على عظمة منهج الإمام أبي حنيف النعمان وأسبقية المسلمين وأسبقية, وأسبقية الإسلامية الإمام أبي حنيف النعمان في تعليمه لتلامثة هذا المذهب. أشكرك هذه المداخلة أشكرك أخت خولة الآن معي أبو أنس من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أولاً أحب حي الضيف اللي هو أهلاً يا روح الحي الرحيم اللي من الإحساء نعم من تلاميذ الشيخ يحيا الله يبضي خير نعم وأشكركم جزاكم الله خير على استضافة الشيخ لأن الشيخ من العلماء العاملين الله يبارك فيك وأتمنى إن شاء الله تتكرر استضافة الشيخ ميران حتى يستفيد منه الناس جميعا يعني إن شاء الله دائماً سيتحفون العلماء بمشاركاتهم معنا في هذا البرنامج إن شاء الله والمرة الثانية أقدم شكري للشيخ حيا وجزاه الله عنه على أمر إسلامي أخيه إن شاء الله الله لك أخي الكريم شكرًا أستاذ معنا اتصال من الأخ أبو عبد العزيز من السعودية أرجو خفض الصوت أخي عبد العزيز أبو عبد العزيز عليكم. السلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام أحمد الله يا الله يبارك فيك نرحب يحيى في هذا اللقاء الله يحفظك ودي سؤالين يا فضل, فضل. الشيخ يحيى. تفضل السؤال الأول ما هو دور المذهب الحنفي في علم أصول الفقه نعم والسؤال الثاني ما هو دور المذهب الحنفي كما يقال في القانون الدولي شكرا شكرا شكرا شكرا أبو عبد العزيز تفضل المداخلة الأخت خولة ما شاء الله مداخلة طيبة وهو يدل عليه من هجوم ومرتبط بالسؤال الثالث الأخ عبد العزيز هو مداخلة الأخت هو حقيقة هو منهج الإمام حيث أنه كما ورد أنه كان يجلس مع طلابه ومع تلامذته يديرون المسألة فيما بينهم يذكر حماد بن بن, بن, بن, بن الإمام يقول ابن ابن الإمام بحنيفة يقول رأيت الإمامة نعم. رأى أبا حنيفة ورأيت أبا حنيفة جالسا وعن يمينه أبو يوسف وعن يساره زفر نعم. وهما يتطارحان يعني في مسألة ما يتناقشان أي وكلما أصدر أبو زفر حكما نقضه أبو نصف. يوسف وكلما أصدر أبو يوسف حكما نقضه زفر يقول حماد وكان ذلك من الصبح حتى الظهر في نقاش علمي, في نقاش علمي فيما بينهما وأبو حنيفة بينهما نعم يدير الحوار نعم حتى أدن الظهر فضرب أبو حنيفة بيده على يد زفر وقال له لا تطلب الرياسه في بلد فيها ابو يوسف الله اكبر اسمح لي نعم. نواصل معها ولكن معنا اتصام اتصال من نيجيريا من الاخ عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل اخ عبد الله اسمي عبد الله ادم اليلوري من لاغوس نيجيريا اهلا ومرحبا لي أمران امران الاول اريد نعم. ان انساي هذه الذهبيه نعم لأعذي جميع العالم الإسلامي لموت الشيخ الآذر علي صنطوي نعم إن الله هذا الشيخ قدر الله لي المشاركة في نعم. الازهر الشريف نعم. في داره الأئمة والعلماء نعم وقرأت عليه كتابين. نعم الأول العكدة والأخلاق وكتاب آخر عدم الحوار في الإسلام نعم ومن هذين الكتابين أدركت أن هذا الشيخ جليل دليل وعظيم في العلم. نعم. طيب الله فراه وجعل الفردوس الفريدوس نعم. أمين. والأمر الثاني. تفضل. أريد أن أوجه سؤال إلى ديفن الكبير. نعم. من هو واجع علم؟ ما هو واجع علم الأصول الفقه. أحبكن أنه هو أبو حنيفة أم الإمام شافعي. شكرا شكرا شكرا شكرا خبز الله شكرا على هذا الاتصال الشيخ عبد شيخ أحيان. بسم الله الرحمن الرحيم إحنا كنا نتكلم عن ال الحوار عم الذي كان يدور. الذي سجله ولد اللي... الإمام بنيفة حمد. إيه نعم ما هي الحرية نعم. التي كان الإمام أبو حنيفة يتميز بها؟ والحوار العلمي. إيه نعم الحوار يذكر. أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله نعم. يدير المسألة بين طلابه وتلاميذه فيترك لهم المجال حتى ترتفع أصواتهم في النقاش في النقاش سفيان بن عيينة وهو إمام الجرح والتعديل, والتعديل وهو معروف نعم. من كبار المحدثين كان من الذين يختلفون إلى حلقة أبي حنيفة نعم. يحضرون حلقته فحضر يوما والأصوات مرتفعة بين, بين... بين طلاب أبي حنيفة يتناقشون ويتطارحون الأدلة والأسئلة، وال... فقال سفيان ألا تأمرهم بخفض الصوت؟ قال دعهم، فإنهم لا يتعلمون ولا يتفقهون إلا الله أكبر. إلا بهذا. اي بالحوار, بالحوار والمناقشة. نعم. لكن إذا احتاجوا إلى الشرح والإنصات يقول. وإذا بدأ الشيخ بعد ذلك إذا انتهوا من حوارهم وبدأ الشيخ في التوضيح والشرح والإنصات كأن لم يكن أحد في المسجد كأن على رؤوسهم الطير يسمعون من الإمام يسمعون نعم. من الإمام نعم. علم أصول الفقه طبعا علم أصول الفقه هنا سؤال السؤال الأول دور الحنفية في علم الأصول الش... طبعا الأصول هي موضوعة قبل الإمام أبي حنيفة نعم من نعم. عهد الصحاب بل, ع... بل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كثيرا من القواعد ولكن لم تكن متبلورة ومصاغه بهذه الصياغة الموجودة صياغة نعم، وإنما وجدت الصياغة بعد ذلك نعم. والحنفية من أوائل من وضع هذا العلم. نعم. لكن نعم مع أرجع معكم الإجابة مع اتصال الآن من أخ أبو أحمد من إيطاليا ألو السلام عليكم وعليكم السلام حيا الله أبو أحمد وأنا عزيزا للشيخ عن مذهب الإمام أبو حنيفة نعم في العقود الفزدة وهل توبيح العمل في لحوم الخنزير والخمور في الدول الأوروبية أعيد السؤال أعيد السؤال الله يحفظك. رأي الإمام أبو حنيفة في العقود الفاسدة؟ بالعقود الفاسدة. هل تجوز في الدول أوروبا هل يجوز استخدامها في الدول الأوروبية غير مسلمة؟ مع توضيح. نعم. شكراً. في الدول غير المسلمة. أبو وليد من السعودية. وليد من السعودية. ألو؟ أخ وليد. السلام عليكم. الأخ وليد. شكرا أخ وليد. سؤال. أو أحمد من إيطاليا يشاع أن مذبب حنيفة يقول بجواز استخدام العقود الفاسدة في الدور عند غير المسلمين أو مع غير المسلمين هل هذا صحيح يجوز هو لا يجوز هو لا يجوز لا يجوز بحال والعقود الفاسدة طبعا هو يقصد العقد الفاسد غير الباطل نعم. لأن العقد الباطل إذا اختل فيه ركن وأما العقد الفاسد إذا اختل فيه شرط, شرط العقود الفاسدة هل يجوز التعامل بها لا يجوز بحاسو سواء كان في بلاد الإسلام أو في خارجه هذا قول المذهب هذا قول المذهب نعم لكن ما يترتب على العقد نعم من ملكية هل يملكها العاقد أم, أم, أم لا يملكها عند الحنفية أنه عند أنه يملكها, يملكها ولكن ملكا نعم خبيثا ملكاً خب... غير طيب غير طيب غير طيب ولذلك ينبغي للمسلم ان يتورع نعم. عنه الان معي اتصال اشكرك الشيخ يحيى معي الان اتصال من الاخ ابو احمد من الكويت تفضل ابو احمد السلام عليكم ابو محمد من الكويت السلام عليكم السلام عليكم ابو احمد من السعوديه ابو ابراهيم من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله جزاكم الله خير على هذا البرنامج بارك الحديد. الله فيك أخي السؤال هو في الشيخ امامنا ابو حنيفه نعم قول ان لولا السنتان لهلك النعمان عندما كان في المدينه, المدينة لولا السنتان لهلك النعمان سمعتها شيخها نعم هل هل هل هذا له تأثير كبير وما ما تعليق الشيخ أبو بكر على هذا, هذا كلام؟ شكرا شكرا ماذا يجيب الشيخ يا هل هذا أيش؟ له طبعا هذا له تأثير إيه. طبعا هذه العبارة لولا سنتان لهلك النعمان هي يعني قيل أنها منسوبة للإمام أبي ما حنيفة معنى؟ هو الإمام أبو حنيفة درس عندما ذهب إلى المدينة عند سيدنا الإمام محمد الباقر، وطبعا من شيوخ نت لم نتكلم على الشيوخ، لأن من شيوخ الإمام بحنيفة محمد الباقر، نعم. رضي الله، هو. ابن علي وزين نعم. العابدين وكذلك، نعم. درس عند أخيه زيد بن نعم. علي بن حافظ، وكذلك عند عبد الله بن الحسن ابن نعم. الحسن، من, من آل البيت، من آل البيت، وكذلك قيل أنه درس عند جعفر الصادق، لكن هذه العبارة لولا سنتان لهلك النعمان. لم ترد في كتب الأحناه هذه العبارة ليست موجودة. إذن في كتب نعم. نعم. إذن هي غير موجودة من نسبة شائعة ولكنها ايه. في ماضنها غير موجودة. نعم. وبالتالي لا تصح النسبة. معنا الاتصال من الأخ محمد من مصر. السلام عليكم. أحمد من مصر. وعليكم السلام. حياك الله دكتور محمد وحيا الله دكتور يحيى. الله يبارك فيك أخي الحبيب وجزاك الله خيرا على هذا. الله يحفظك. اتفضل. اه انا احببت انا معندي مع السؤال يا دكتور محمد لكن حبيت اه اعز الامة الاسلامية واعز علماء المسلمين في وفاة فضلت الشيخ محمد الثاني التطوي. شيخنا وامامنا وسيدنا اه الله ان يتغمض برحمته وان يلقم اهله الصبر والسلوان ويعفو عنه ويجعل مسوى الجنة لازن الله ان شاء الله. ان شاء الله شكرا. الله شكرا أخي أحمد معنا اتصال من الأخ أبو حمزة من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة, ورحمة, الله. ورحمة الله اولا احب أسلم على فضيله الشيخ وأشكر على المشاركة الفاعلة الله في حلو. بس نقطة الشيخ تفضل. أغفلها قبل قليل في تفضل. اللقاء سألت سؤال عن تقديم الإمام أبو حنيفه لخبر الأحد على الأصول بس نعم. الشيخ يظهر نعم. معجب عنها بدقة بس إذا الشيخ يجيب يعيد النظر في هالمسألة يعني حتى تعمل فائدة لأن ما الإجابة ما كانت دقيقة قبل قليل يعني لعلى الوقت أدرك الشيخ ما والفائد. الذي تقصده؟ لا يعني الشيخ ما أجاب ما أتم الإجابة؟ إيه يعني كان يحتاج لمزيد من الوقت يظهر أنه نحن بس إيه إيه لو يعيد النقطة مرة ثانية لتعمل فائدة مشكلة الوقت دائما في البرامج تلفزيوني مشكلة الشيخ يحي نعم تقديم الخبر الأحد على القياس على خبر الأحد نحن قلنا الإمام أبو حنيفة قال نعم. بنفسه نعم. يقولون أني أقدم القياس على, على الأثر ولا أفتي إلا بالأثر نعم. لا يقدم الإمام أبو حنيفة القياس وهو قال اخذ بكتاب الله فإن نعم. لم أجد فبسنة رسول نعم. الله فإن نعم. لم أجد فتاوى الصحابة كما قلنا وقصدت يعني عفوا نتصحيكا عما أبدو السؤال كان تقديم الأصول العامة على خبر الأحد الأصول العامة طبعا هذه مسألة الوصول العامة لعله يقصد والله أعلم القواعد العامة القواعد العامة على خبر الأحد ليس, ليس, بصريحة. ليس بصريحة. هذا أحمد. ليس هذا على إطلاق ليس على إطلاق ليس على إطلاق. وإنما التقديم يكون في بعد إذا كان هناك تعارض نعم. إذا كان هناك تعارض فعند ذلك تقدم نعم. الأصول العامة لأنها ثبتت قطعية نعم. دلالة وثبوت شكرك شيخ يحيى كان اللقاء طيبا معك ومع ضيفنا في الوندو الاستاذ الدكتور احمد كردي نلقاكم ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله تعالى شكرا لكم اعزائي المشاهدين شكرا لفريق العمل شكرا للمخرج المبدع شكرا لمهندس إضاءة لمهندس الصوت لفريق العمل جميعا شكرا لكم أنتم على تواصلكم معنا في هذا البرنامج شكرا للمصورين لأحباب معنا في الاستوديو، نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج جسور انتظرونا سيكون موضوعها في الحلقة القادمة إمام دار الهجرة والإجابة على تساؤلاتكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الدليل حيثما يدور والشافعي بيننا مبين وصاحب الموطا الشهير واحمد بمسند الرفيع الى الامام كفه يشير ابو حنيفه اذا اتى كم حجه لها به حضور خلافهم على المدى سرور وكل اتفاقهم حبور